ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أو يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ضالين بالله ظنوا السوء عليهم ذل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 لنا كشاهدو ومبشرو ونذيرات لتأمنوا بالله ورسوله وتعذرو وتوقر وتسبح بكرته وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكت على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيأتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يمرك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا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 اعتدنا فإننا اعتدنا للكافرين سعيرا وللله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعزب من يشاء وكان الله ظفور الرحمة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 يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذَّبُ عذاباً أليماً، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاعِونَ كَتَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا ومظالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعد كل الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه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 وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطر مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وخدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تقاوم لم تعلمهم أن تقاوم فتصيبكم منهم معروت بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء.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 وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم لقد خدع الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين إن شاء الله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 سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أفرج شطأه فآذره فاستغل وفاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعذ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما